الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأجل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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا وانساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تجاءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا يرزح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله رسوله ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله تعالى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 من دروسنا تفسيرا لكتاب ربنا سبحانه وفي تفسير للآيات الثانية وما وليها من آيات من سورة الحجرات والتي يقول فيها ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي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 إذ يقول تعالى يغضون أفوتهم عند رسول الله أين رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره معنى الآية إذن هنا قول كلمة لا ينبغي أن يتعطل القرآن الكريم ولا أن نحكر هدايته على زمان ما. أو مكان ما القرآن عندما يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فهو لا يعني الذين كفروا في زمن مذول هو لا يعني الذين كفروا في أوروبا كما أولها غافل واهم ضائع بأن الآية نزلت في نصارى ماذا؟ أوروبا ولم تنزل في نصارى مصر ما هذا الذي يقوله؟ الرجل القرآن الكريم كتاب خارج حدود الزمان وحدود المكان إن الذين يغذون لماذا يستعمل فعل المبارعة لسببين اثنين الأول اما لاستحضار صورة ذلك في الذهن. فالقران الكريم لما يحدثك عن الماضي بأسلوب الحاضر كأنه يستحضر لك الماضي ما بين عينيك وهذا اوقع في الهداية وهذا أوقع في الموعظة لأن الذي تراه أثبت ذهنا وعقلا من الذي تسمع به فالماضي سماع والرؤية حاضر ولذا جاء القرآن يقول يغضون أصواتهم عند رسول الله وفائده أخرى في الآيات لتبقى هداية الآية مجاوزة للزمان وللمكان يعني يقول إن الذين يغضون صوتهم عند رسول الله اولها عمر رضي الله عنه لما دخل المسجد النبوي فوجد رجلين يرفعان صوتهما عند, من صوتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر لو كنتما مدنيين لاشبعتكما أو لاوجعتكما ضربا اذا فمعنى الايه باق مع شخصي صلى الله عليه وسلم، بل ومن أهل العلم يقول إن ما الآية يبقى، يبقى مع سنته، يبقى مع آل بيته، يبقى مع الداعه وأهل سنته يغضون أصواتهم عند رسول الله، يعني عند المحدثين بحديث رسول الله، عند العالمين بحديث رسول الله، عند رسول الله يعني عند آل بيته ولذا ترى علم العلم تجاوز أدبهم مع شخص النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حملة حديث النبي صلى الله عليه وسلم احمد كان يجلس متكئا من علة كانت ببدي فلما ذكر عنده إبراهيم بن طهمان وإبراهيم بن طهمان هو واحد من شيوخ الكتب ماذا الشتة. فاعتدل الامام احمد اعتدل وقال لا يذكر الصالحون ونحن متكئون فاعتدل احمد ادبا مع من مع ابراهيم ام ادبا مع ما كان يحمله ابراهيم من حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولذا رايت بعض السلف يلقى انسا فيقبل يده ولماذا يقبلها يقبلها لأنها يد صافحة النبي صلى الله عليه وسلم ورأينا مالكا لا يركب دابة في المدينة النبوية لماذا؟ يقول أدبا فإن يجل أرضا دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا القرآن يستعمل فعل المضارع لسببين إما لاستحضار ذا يسورة ذلك في الذهن أو إما لبقاء ماذا معنى الآية مجاوزا للزمان والمكان يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا وهذه ملاحظة أخرى لا ترفعوا أصواتكم لماذا لا يكتفي القرآن بالنداء السابق فيعطف عليه عطفا أن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثم هنا يكرر النداء يا أيها الذين آمنوا مع أن التكرار كما تقول اللغة العربية أمر ننافي البلاغة أمر ننا فيها ويضادها ويخالفها ولكن لماذا؟ بل في التكرار بلاغه وسأضرب لكم مثالا به يتضح المقال ابراهيم عليه السلام عندما دعا كان يقول ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتي هكذا إبراهيم يكرر النداء غير مره لماذا ليكون طلب ابراهيم طلبا خاصا في كل ما طلب ولا يكون طلبا مجملة كاني لو قلت لك لتحضر معك وانت قادم الخبز الفول الجبن المربة الحلاوه فلو احضرت بعضها فان هذا يجزئ عن ماذا عن مجمل الطلب لكن لو قلت لك لا تنسى الخبز لا تنسى الفول لا تنسى الجبن لا تنسى كذا فهذا طلب خاص لكل شيء بماذا؟ بعينه فإبراهيم لما طلب عليه السلام خص كل طلب فكان يقول ربنا كأن إبراهيم يقول لله لست استغني بأمر عن أمر ولست استغني بطلب عن طلب ولست أشتغني بشيء عن شيء إذا فالنداء مزيد عناية فلذا لم يعط في القرآن ليكون ذلك أمرا آخر امرا اخر وهو لا ترفعوا اصواتكم عند رسول الله وونالنا في الملاحظه الثالثه والسيده في من نزلت هذه الايه انها نزلت في ثابت بن قيس وكان رجلا جهوريا الصوت وثابت رجل فظ النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه وذلك لما نزلت هذه الايه سكن في بيته يبكي لانه كان جاهوريا ماذا الصوت فقال حبط عملي فانا من اهل النار فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه لست منهم بل انت من اهل الجنة ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه بطاقه الجنه في بيته إلى زائل ثابت بن قيس البكاء رضي الله عنه وارضاه وقال لا تخشى شيئا نعم لان ثابتا كان جهوريا ماذا الصوت فلذا كان يخشى ان تكون الايه فيه ارايت ثابت ينظر فيقول انا من, من حبط عمله لان صوته يرتفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جبله او خلقه فكيف يمكن أن نفهم هذه الآية اليوم؟ وعندنا في زماننا مخربون للسنة، وعندنا في زماننا منكرون لحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي زماننا مستهزؤون بماذا؟ بسنته. فإذا قصر رجل ثوبه قامت الدنيا ولم تقعد ولو صارت المرأة في الطريق عارية لا يكاد يغضب ماذا أحد؟ لا يكاد يغضب احد ويصبح الثوب القصير ماده استهزاء وسخريه وتنكيس اني ارسل هذه الايه اليهم جميعا ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون كان الايه تنادي على الزمان بما يسمى عند الاصوليين بقياس الاولى لان الحكم اذا ثبت للادنى ثبت للاعلى لأن الحكم إذا ثبت للأخف ثبت لماذا؟ للاغلب والسنة اليوم مادة السجاء وتخرية وتنكيل. ولا يتزرع أقوام بأنما يسخرون من أشخاص لا من السنة نعم فالسنة هي الشخص والشخص هي السنة ما تتزيى بها وخذ دليلا مزاقا على ما اقول قوم سخروا من القراء يوما من الدار فقالوا قراؤنا أرغب بطونا واجبن عند اللقاء فنزلت الايه قل ابي الله اهؤلاء استهزاوا بالله قل ابي الله ومن هل استهزاوا بايات الله قل ابي الله واياته ورسوله هل استهزاوا برسول الله ومع ذلك الايه لم تتعرض للقراء ماذا ذكرى أنا من محمد ومحمد مني فمن سخر مني فليس يسخر ما بقى. لاني كشخص لست أمثل شيئا لا أمثل حتى نفسي إنما في ثوبي فأنا أمثله إنما في لحيته فأنا أتشبه به إنما في الشواك فأنا أقتدي به وأبي الحقيقة فاذا قالت أبي الله وآياته ما ملش أبي القراء كنتم تسهدون إنما بالله الله آياته رسوله كنتم تستاجون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ثم اسقط الله حجة الأولين بقول أن تقولوا أنما كنا نخوض ونلعب ما ينفعكم ما ينفعكم أن تقولوا أنما كنا نخوض ونلعب والايه كما يقرر فريق آخر من المفسرين نزلت اللغط والجدل عنده يعني لا تجادلوا رسول الله ولا تكسروا الكلام بحضرته فليس ادبا ان تحبط اعمالكم وانتم وهنا نقف وقفه الاعمال هل تحبط شوف قال اعمالكم كل اعمالكم جميع اعمالكم وجميع الاعمال لا تحبط الا بماذا بالقف ومن يكفر بالايمان فقد كان رفع الصوت عنده أو الجدال بين ذيهم أمر يصبخ بك إلى ماذا؟ إلى الكفر فلا تتسهيل بمتأقيل الذر من السيئات فإنها يوشك أن تكون ماذا؟ جبالا راشيات ولذا قال إياكم ومحقرات الذنوب فانهن يجتمعن على العبد حتى ينكنا إياكم ومحقرات الذنوب فإنهم يجتمعن على العبد حتى يهلكنه ولذا قال بعض السلف وهو يعجب من حال بعض الخلف إنكم لتعملون أشياء هي في عيونكم ادق من الشعر كنا نعضو على قد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر كيف لو أن رجلا سلفيا كابن عباس نزل زماننا هذا ورأنا ننازع في حل الربا ورأنا نجادل في مشروعية النقاب وهل هذه الامور كانت محل خلاف عندهم هل الصحابه اختلفوا يوما في حل الربا هل الصحابة تنازعوا يوما في النقاب انما نزاع الصحابه لم يكن في هذا ابدا يتنازعون هل المتعه واجبه ولا الافراد ايه اوجب ينازعون في كامل واكمل ينازعون في فاضل وافضل ونحن اليوم جعلنا الحرام ماده للنداء والجدال يا ايها الذين امنوا فجاء بتكرار النداء لمزيد العنايه لا ترفعوا اصواتكم عند رسول الله هل ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي وليست اعمل هنا لفظه النبي بل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت محمد لماذا قال النبي فوق صوت النبي تشريف تشريفا له لئلا يخاطبه باسمه او الا يذكره باسمه ولذا تجد القران يقول في الايه بعدها عند رسول من عند رسول الله وهذا بعض الادب الا يقال محمد وانما يقال رسول الله او اما انه اراد بذلك مع من اخر انه نبي أيها الناس فمن يجادل إنه نبي فمن يراجع ولذا لما جاء عمر يراجع كيف كان جواب أبي بكر كيف كان جواب أبي بكر قال إنه ماذا رسول الله يا عمر رسول الله لا يراجع رسول الله لا يراجع يا عمر في كلمة قالها يا أيها الذين امنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهل له بالقول كجار بعضكم لبعض. قوله كجار بعضكم لبعض. إذا كأن الآية هنا تضع لنا أصله. أنزل الناس ماذا منازلهم؟ الناس ليس على درجة واحدة. أنزل الناس ماذا منازلهم؟ ولذا لما جاء سعد بن معاذ قال لهم قوموا قوموا سيدكم فانزلوه انه سعد نعم انه سعد والله فضل بعضكم فوق بعض ما درجات فمن يجعل العالم وغيره على قدم سواء وعلى مرتبه واحدة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون من يجعل العالم غيره على ماذا على قدم سواء؟ فإذا من آية تقول أنزل الناس منازلهم، فإن تجهروا بالقول بعضكم لبعض فلا تجهروا بالقول ماذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون؟ اسمع أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ما معنى الحبوط وأصل الكلمه لغة الحبوط تطلق على حبطت الناقة ما معنى حبطت يعني ماتت وهلكت ولكن لا يقال حبطت الناقة إلا ان يقال ماتت وهلكت بعد سمن وانتفاخ ولذا قال في الحديث إن لما ينبت الربيع لما يقتل حبطا يعني تأكل آكلة الخضر أو آكلة الحمدقوق حتى تمتلئ خاصرتها فيفرح بها صاحبها ثم تستقبل عين الشمس صلطت فبالت ثم ماذا ثم ماذا اذا هذه لا يتضعن على خطا إذا كانت الأعمال تحبط برفع الصوت عندها نعم برفع الصوت عندنا فكيف بما فوق ذلك ذنبا وكيف بما فوق ذلك معصية أعمالنا جميعا على خطر إن هذه الآية إخوة الإسلام إن هذه الآية تضع ايد الرجل رجل الرجل منا على قلبه أنت موقوف على خطر أعمالك التي رفعت فاستقرت في الصعب لا تحسب أنها متى استقرت في الصحف ثبتت إنما هي مهددة لماذا؟ في الظياعة والحبوث يترقب بها ويبعثت أقول هذا قبل أن يأتي الرجل منا يوم القيامة فلا يرى شيئا في ماذا؟ في صحيفته أقول هذا اذا فهذه الآية آية موعظة لا تجد آية في كتاب الله أشد ماذا؟ أشد منها إن قالت آية فزوق فلن نزيدكم إلا عذاب هذه آية شديدة في حق من؟ أهل النار وتلك آية أشد لانها في حق المؤمنين المؤمنون الذين لهم من الحسنات ولو كانت مثل الجبال الراسيات فإن هذه الحسنات يخبر الله تبارك وتعالى عنها فيقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجنا فعيش يذهب عقلها إلى الزنا يذهب عقلها إلى المرابين فقال لا يا ابنة الصديق الآية لا تعنيها إلا إنما الآية في خبر أقوام قدموا لربهم اعمالا صالحة أعمالاً صالحة يخشون الا يتقبل الله إيه؟ منهم وهنا أسأل السؤال الصعب من منا يعلم من أمر نفسه أن صلاته قد رفع واستقرت مكانها في أعلى أهديين من منكم يطمئن أن صلاته قد رقمت في كتابه من منكم إخوة الإسلام يجلس امنا مطمئنا أن أعماله الشالفة قبل والله تعالى يقول في آية هي اختها يقول رب العالمين سبحانه وتعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل هل أنا أو أنت ممن قال فيهم رب العالمين أحدهما أم أنا وأنت ممن قال فيهم ولم يتقبل من الآخر من أنا ومن أنت ان هذه لا تضعنا ايضا على خطر ولذا ارسلت السيده عائشه تقول لام زيد اخبري زيدا ان جهاده قد ضاع جهاده ومع رسول الله يوم ان تبايع بالعينه اذا لا تستهين بالذنب فكما ان الحسنات يذهبن السيئات فان السيئات يذهبن الحسنات لا تفرح بالطاعة لا تفرح بالطاعة وتجلس آمناً مطمئنا لأنها على خطر ولذا لن يزول الخطر حتى تأخذ كتابك يميلك وقالها ابو بكر لست آمناً ولو كانت إحدى قدمي بالجنة لست آمناً ولو كانت إحدى قدمي بالجنة هنا أعد لك شيئا من المهبطات لتقف على حقيقة ما أقول وأنا في خبر ثلاثين صحابيا كان كل منهم يخشى على نفسه النفاق لم يطمئن أنه صحابي لم يسكن أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب جهاده وسيفه بل ويقول الحافظ ابن حجر منهم عائشة رضي الله عنها ومنهم عمر فمن الناس نعم فمن الناس ثلاثون صحابيا كل يخشى على نفسه النفاق يقرأ هذه الآية والذين يتون ما اتوا وقلوبهم وججا ويقرأ اختها فتقبل من أحدهم ولم يتقبل مع أنه كما أخبر الله عنه إذ قرب قربانا وقربان على وزن فعلان وهو من اوزان المبالغه في اللغه العربيه يبقى قدم شيئا عظيما عظيما عظيما نعم والاخطر ان الايه تقول وانتم لا تشعرون واه ان يعيش المرء منا في غرور فيصعق يوم القيامه على المفاجاه الكبرى المفاجأة الكبرى التي لا ينفع ساعتها ندم أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي لا ينفع ساعتها ندم أن يقول يا ليتني قدمت لحياتي أو أن يقول رب الجعور ساعتها كل شيء قد طعا الأعمال تحضط بكلمة نعم بكلمة فكان في بني اسرائيل رجلان متواخيين احدهما كما تصفه الروايه عابد وما ادراك ما عابد بني اسرائيل بنو اسرائيل عبادهم جاهدوا في العباده الى ما لا تتخيله ماذا عقول والى ما لا تحسبه قلوب قد عبدوا الله عز وجل كل عباده فركوا الزواج عبادة فركوا النكاح ويلزة الحياة عبادة بل إنهم حرموا على أنفسهم ملزات الحياة حتى كان الرجل منهم يعبد ربه بماذا؟ بأن لا يأكل إلا شيئا قليلا كأوراق الكرم يتعبدون لله بالصمت لا يخاطبون أحدا ولا يكلمون بشرا يتعبدون لله بالعزلة في الصحراء القاحلة الماحلة وعندما يقول عابد فما ادراك ما عابد بني إسرائيل وأما الآخر فعاصي فكلما مر العابد على العاصي يقول له أقصر خير فيقول له خلني وربني خلني وربني فقال له العابد والله لا يغفر الله لك والله لا يغفر الله له وفي رواية لا يدخلك الله الجنة فاختصم عند من؟ عند رب العالمين وربنا عدل لا يظلم الناس مثقال ذره وقال وكفى بنا حاسبين فاختصم عند فقال رب العالمين للعابد أكنت بي عالما أكنت علي قادرة؟ أكنت بي لا أغفر له؟ أكنت علي قادرة ما تقول لا ما أقول؟ فأدخله الله بها النار رجل حبط عمله بكلمة وهو أي العمل؟ كل العمل لأنه عابد بني اسرائيل عابد بني إسرائيل الحسنة على ضياء أن تذكرها يوما من الدهر تفاخرا او منا فقد قال رب العالمين لا تصل صدقاتكم وسماع صدقاتكم وقال صدقاتكم لا تصل صدقة إنما لما يقول صدقاتكم يعني كل الصدقات بالمن وماذا والأجل كلمة كلمة تطفل حسنة كبيرة هذه الحسنة وزنها عند ربنا كما جاء في الحديث مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع تنادي في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء كل ذلك قد ضاعف ولما يقول يا ايها الذين امنوا هذا خطاب له معناه إن الآية لم تنزل في أبي جهل لما الآية نزلت فينا نعم نزلت فينا والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عما دون ذلك نعم يخبر عما دون ذلك الرجل يهجر أخاه فلا يقبل له عمل ولا ترفع له صعب وكلنا في هجران والأرحام مقطعة والأوصال ممزقة وقليل منا قليل منا من يعيش على وئام الإسلام وأخوة الايمان ولا طالما سألتكم ولا زلت من الجالس إلى جوارك هل سألت نفسك هذا السؤال؟ قد يقول قائل هو زيد ما هذه إجابة وكل الجالس جيد وقد يقول آخر مالي. يا رجل ماذا تقول انت ها هنا في المسجد لست في ملعب كرة ولا في مجلس مقهى تقول مالي هناك لأن الدنيا هناك ماذا في له لكن أنت هنا في بيت من والله لا يجمعنا في بيته إلا لماذا رب العالمين كان يجعلها صلاة لكل أحد في كل مكان في كل وقت صح ولا لا صلي خمس صلوات في اي وقت على طريقه اليمنيين اعمل جمع تخزين هاتهم الخمسه الصبح مع بعض كما يفعل اليمنيون لكن لماذا يجعلها خمسا في المسجد جماعه هكذا واجبة انما يريد بها ان يثبت شيء ولماذا تكون الصفوف هكذا ويقول لين في أيدي إخوانكم وتضموا ما استطعتم أن تتضموا لذا ليس الجلس في جوارك هو زيد وكل الناس زيد ولا يجمل بك أن تقول أنا لا أعرفه بل لو شئت أن تقول جوابا لقلت أخي وافصح من ذلك جوابا أن تقول نفسي لأن الجالس إلى على الحقيقة هو ماذا؟ أكسرك. انت أنت منه وهو ماذا؟ وهو منك؟ والمسلمون جسد واحد نفس واحدة إذا اشتكى منه عضو تدع له شائر الأعضاء بالسهر وماذا؟ والحمة ولذا كانت أعظم آيات الإيمان في المدينة تلك الأخوة العجب التي يأتي بها سعد بن الربيع إلى صاحبه عبد الرحمن بن عوف يقول هذا مالي فانتصفه طب ما مشكلة في أن ينتصف المال والمال كثير لكن أن يقول ولي زوجتان تنظر أعجبهما ماذا إليك أطلقها فإذا انقضت عدتها تكون ماذا لا لا يقول هذا إلا رجل إلا رجل نظر إلى أخيه على أنه هو هو نعم هو هو هجر المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر الله ويطلع العباد في كل يوم اثنين وخميس يغفر والأعمال إليه ترفع إلا من رجل بينه وبين ماذا وبين أخيه أعمالهما معطلة وأرجو أن نتعلل في هذا أن الغضب لله أن من الناس من يجعل هذه ليأسطا يغضب على شراف ودعوات ذلك أنها غضب لمن وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وحصل هذا أن رجلا قام على رجل يوم من الدهل فلما اختصم إلى فاضل من من فضلاء وإمة المسلمين قال للأول ذلك الغابث غبطة مضرية يصدق عليها قول العربي الأول تكن حجاب الشمس أو تفكر الدم وحسبه بها أنه منع دعوة إلى الله في بيته وعطل قرآنا كان يقرأ في جنباته باسم ماذا؟ الغب لمن؟ لله فلما جلس بين يدي الشيخ الصادق قال استحلفك بالله وهنا الكذب لأنه قال إيه بالله أفعلت هذا لله فأطرق رأسه ونظر بين رجلي ونظر بين رجلي كل هذه الخسومة الخسومة التي تعطل بها دين ومنع بها قرآن يا ويل الإنسان من نفسه مش يا ويل الإنسان من غيره ده يا ويل الإنسان من ماذا من نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر المرأة وكانه يتحدث عن كل امراه الا من رحم الله ايتها المراه الناجز ولو كنت عائشه عباده وتقوى ولو كنت مريم زهاده ودينا متى بات زوجك عليك غاضبا فاعلمي ان عملك لا يرفع فوق راسك ماذا قدر ملا ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا فيخبر عن المرأة ماذا الناشج التي تنشد على ذوها هل تعلم المرأة ما أظن أنها تعلم ما أظن أنها تعلم إلا من رحم الله وإلا لما كان أكثر الرجال في ماذا أهز للأول من السمعين سمع الدرس من أول اول ما الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله بعيدين <تصفيق> نبي وإذن فهل المرأة تعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ترفع فوق صلاة فوق رؤوس ماذا شبع بل يخبر عن الرجل يقتل الكلب ليس يقتنيه لمصحة شرائية لا من حراسة ولا من صيد فيقول يقتطع في من اجري في كل يوم ماذا؟ قراطان والقراط كجبل ايه؟ الكلب مع انه اما انه اقتناه غفلة او جهلا او اقتناه ضعفا طلبا لمدنية وكذا فقل لي بربك باء وعليه فقش. عليه فماذا تقص في من يقتل ماذا كلبا في من يقتل كلبه والنبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر عن ثلاثه لا يقبل منهم عد ولا صرف العاق وعندما يقول عاق والديه ماذا يعني بالعقوق هنا قال العلم لما هم فصروا لنا العقوق قالوا ان العقوق ان يقول لهما ماذا ا كأن أهل العلم لم يشهدوا ماذا؟ زماني ونقرأ في الكتب فنعجب بكثير لما تكلموا لك عقوق الوالدين أن يقول لهم إيه؟ أفر ده من أهل العلم من عد شد النظر إلى الوالدين عقوقاً أن تنظر إلى والديك فتشد النظر إليه عد ذلك بل من أهل العلم من عد أن تمشي فوق سطح بيت أمك داخله عقوقاً إزاي هذا أدب أن تمشي على سطح بيت وابوك ماذا؟ تحت؟ ومن أهل العلم من كان لا يأكل مع أمه ويلام في هذا لا يأكل أخشى أن تمتد يدي إلى شيء ماذا؟ تشتهي فأقول قد عقبتها؟ تسبق يدي إلى ماذا؟ وهذا شر أن الرجل أبقى فضله ماذا؟ اللبن أبقى اللبن وأولاده يتضورون جوعا لم يسبق اليهم بماذا باللبن لماذا ان يعطي لابويه فضله اللبن هذا عقوق طب مع انه معذور بنوم ماذا ومعذور اخرى بماذا ببكاء أولاده فلم يعذر نفسه مرتين وانما بات شاهرا واللبن على يديه لانه يرى عقوقا ان يشرب ابويه ماذا فضله اليه فضله اللبن تخدي خد ياما شويه لقينا دول لا عشان كانوا هيبذوا ويرموا <تصفيق> يا سبحان الله ده احنا في ضياع ده اسلامنا هذا صوره ده احنا مسلمين بالعافيه على كده فعلا والله مسلمين بالعافيه ده لولا ان الواحد بيخرج البطاقه الشخصيه ويجي فيها الايه ديانا مسلم لا شك في نفسه شكا عظيم ده شوف يا عقوقا يرى عقوقاً أن يعطي أبويه الفضل، ويوماً دخل ابن شرير على ابن عون وهو يكلم أمة فقال لها ما له يشتقي قالت له لا إنما هو كذلك إذا كان يكلم من أمة فوت المريض لأنه يرى عقوقاً أن يرفع ماذا صوته وهذه الآية التي معنا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي بعض اهل العلم قال وإنما الآية جاءت فوق صوت النبي وإنما الآية تشمل كل شريف ماذا شريف قدر وعظيم مكانه لا يرفع الصوت ماذا لا يرفع الصوت إلا هذا عقوق يقول النبي لا يقبل الله منهم ولا والأصل بل ويتجاوز إلى هذا فيقول لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا ليه؟ حتى يفارق المشركين إلى المسلمين لا؟ العاق والمنان والمكذب بالقدر. بالقدر ويخبر عن الرجل يسلم في ديار الشرك فلا يرحل إلى ديار الإيمان يقول لا يقبل الله ماذا منه شيئا. ولذا كانت براءته أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني ماذا المشركين تقول لي بأثوا كيف بمن يحب المشركين كيف بمن يجامل المشركين مجاملة فين؟ في دينه ويدعوهم ماذا مسلمين في مجاملة مفضوحه يقولوا الايه بتقول لقد كفر أقول لك لا لا بنزل في نصر أوروبا جبريل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في بريق سيناك <تصفيق> عشان كده الآية نزلت فين؟ في نصر أوروبا لكن لما جيه هنا بلاد العرب لا خلاص الآية ما لها معنى ما هذا الضياع؟ وما هذا النفاق السياسي المر ويويل الدين من السياسة يا ويل الدين من ذلك قلت لكم دعوا السياسة فإنها منتنة فإنها منتنة وهذه لغتها فيقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظاهراني المشركين مجرد يقيم وكانت أمنية المشركين في القديم فقط أن يقيم المسلم بين ماذا با... بين عضعاته أرسلوا الى كعب الحق بنا نواسك هذه كانت غاية الأمنية فكيف لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا بدءا من قولهم إخوة لنا فمن الناس والله من يذهب ينافقهم يجادلهم، يحبهم ما لا يحب الطائعين المؤمنين والله هذا أحدهم عز في باب الفاتيكان برسالة تعزية لو قرأتها تقول كأنه يعزي في شيخ الإسلام ابن تيمية وكان مش عارف سلما لأهل وديانته وكان مش عارف على أخلاق النبوة السامية بي... والعجيب اللي اسمه جان بول والبول نجس باتفاق يعني ما اختلفوا إلا في بول الزكرة الرضيه ولما يموت راس الإسلام ومشيخة العلم في زماننا لا يتذكره حتى بكلمته بدعاء رحمة والله يقول افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ايضا من اتى عرافا او كاهنا لا تقبل له صلاه اربعينيه واعلم ان هذا المعنى يتجاوز الى ما يحصل اليوم من النظر في ماذا آه. من النظر في جريدة اليوم طلبا للحظ واطلاعا على الابراج الكاذبة والله تبارك وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وذاك في الحقيقة مكجم بالقدر يقول لا تقبل له صلاة أربعين إيه أربعين يوما عملوا اربعين يوما والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الرجال تكون لهم الحسنات كالجبال الراسيات ولكن إذا خلوا بمحارم ربهم انتهكوها فيقول اولئك يوم القيامه لا يقبل منهم شيء, شيء اذا السيئه تذهب بماذا بالحسن والله يقول لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا لئن أشركت لحبطنا وهذه آية الحبوث الأولى الكبرى لئن أشركت هل يشرك رسول ده ربنا يقول وما كان ما كان لنا أن نشرك بالله ويقول عن إبراهيم حنيفا وما كان وما نفي يفيد ماذا عموم الأزمنة لان ما في النفي تفيد ماذا؟ عموم الازمنه نفي للاستقبال وماذا؟ والماضي والحاضر فلماذا؟ كأنه يقول لا يعز عليه ولو كان نبيا أن يبطل ماذا؟ عمله الشرك وعندما نقول لو أشركوا لا يعني الشرك هنا أن تعبد الله وإنما يعني بالشرك هنا الرياء لأن الرياء شرك ولو كان الرجل ما زي صلاته لما يرى من نظر ماذا الناس أو يخبر الناس بعمله تسميعا فعلت وفعلت وآه من الرياء الداء العضال الداء العضال والسرطان الخبيث الذي لا يكاد يشفى منه ماذا أحد ولذا قال سليمان قال سفيان الثوري اعصى شيء عليك الإنسان هي نيتك نيتك اعصى الاشياء عليك ولذا قال ما علقت شيئا اشد علي من ماذا من نيتي من نيتي سمعت ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون لا تشعرون ولذا لما نزلت هذه لايا انظر الى السلف عمر وأنت تعرف من عمر تقول عائشة كان إذا تكلم أسمع إذا كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم فمن فرط غض صوته عنده يكاد الرسول ماذا لا يسمعه ويستفهمه يقول ما قلت يا عمر وأبو بكر يقول لا احدثك بعد إلا كأخي السرار لا أحدثك بعد إلا أخي أسرار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى لا ترفعوا وهنا معنى لغوي رائع اصل الرفع في اللغة العربية يكون لماذا للأشياء المادية فلماذا يستعمل الشيء المادي في إرادة معنى إيه؟ معنوي هذا من بلاغة القرآن يستعمل المحسوس الملموس يستعمل الملموس في الإفادة ماذا؟ المحسوس فهذا من بلاغته كأنك لما ترفع صوت عنك كأنك تترفع تترفع عليه فأعطاك معنى تفهمه فقال لا ترفعه والنهي هنا وفعله فعل لا الناهي هنا ماذا مجدون كانه أمر جذب أمر جذب يعني لا يناقش أمر جذب يعني لا يجادل ايه فيه لا ترفع الأصوات هنا أتكلم عن أدبية مهمة لماذا نرفع أصواتنا؟ وما ينبغي أن نرفع أصواتنا إلا بحق وقد قال لنا ربنا في آية إن أنكر الأصوات لصوت الحمي لماذا يرفع الإنسان صوته وهذه الآية قد نزلت تقول له إن أنكر الأصوات لصوت حميد وبعض الناس يستخدم علو الصوت في الحج ويعتقد أن علو الحج من علو من علو الصوت لذلك شوف اثنين مسلمين كده لو بيتناقشوا في مسألة الاثنين من العرب لو بيعملين مناظرة في ضيحة في ضيحة ديوق. ديوق في مناقرة ولا تكاد تفهم ماذا شيئا لأنهم يستمدون الحجة منين ال... لماذا ترفع صوتك واعلم أن رفع الصوت قطع لحجتك لو علمت لأن هدوء الصوت هدوء الصوت وغض الصوت اعمال لماذا؟ للعقل وفعلا أصرنا هذا في علمائنا الرجل منهم كالجبل لا يميد وهو يتكلم وتجد أن صوته الخفيف يغلب أتباعه بالحجه ولو كان مئة صوت مختلف فقال لا ترفعوا لأن هذا أعدل ولأن في غض الصوت ماذا من الشكين؟ وفي غض الصوت من طلب الخدجة؟ لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وليس تخدم لفظة النبي يستخدم لفظة الرسول هذا سؤال بسيط. ليستخدم لفظة النبي لم يستخدم لفظة الرسول. وقد خرجت في الجائع في العلم جميعا قولنا لابد أن نرجع إلى المعنى اللغوي والنفاة المساله قول يا مصطفى, يا مصطفى. إن كلمة النبي فيها معنى النبأ والنبأ هو الخبر العظيم يعني يقولك لا ترفع صوتك لأنك ستسمع منه ماذا خبرا عظيما له فائدة مهم فالفرق بين الرسول إن كلمة الرسول من الإرسال تمام والإرسال بمعنى التوجيه بخير لكن كلمة النبي من النبأ والنبأ فيه معنى الخبر له المهم كأنك لما ترفع صوتك تقطع عن نفسك خبر ماذا؟ وفعلا كلما أكثرت الكلام بين يدي العالم كلما انقطع عنك ماذا علمه ولم تصد من فائدة ولذا ابن عباس كان يخزن عن أبي سلم ليه أبو سلم كان يكسر ماذا مماراة ابن عباس يعني كلما ابن عباس يكلمهم ايه ونأكل يتكذك ابن عباس يقول رسول الله ولكن فكسر جدالي ابن عباس ماذا جعلت ابن عباس يخزن ايه تسكت طويلاً بين يدي العالم لا تتكلم كثيراً لأنك بهذا تقطع حجته عنك وتحرم نفسك خائدة فلاذا استعمل كلمة النبأ استعمل كلمة النبأ لمعنى آخر. فالنبأ في اللغة من النبوة والنبوة هي الايه الأكما تترف عليه ولا يجمل الترفع على من على نبيه فلذا جاء بلفظه النبي ولم يات بلفظه ماذا لان لفظه الرسول لن يكون فيها المعنى الذي في لفظه اليه لان المقام قام اخبار فالكلام للنبي ليس لك لان المقام قام رفعه فالكلام للنبي ليس لك لان النبي كلمه فيها معنى الرفعه ولان النبي يرحمك الله كلمه فيها معنى الخبر لك المهم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول طب ليه قال ولا تجرمل كرر لا. فقلنا ان التكرار فيه مزيد ايه عنايه كجهر بعضكم إيه؟ كانه في هذا يخبر عن جهر بعضنا لبعض وهل في هذا الخبر من تجويل ؟ يعني لما نكلم بعض نجهر يجهر بعضنا على بعض لا الخبر لا يفيد تجويده وانتبه إلى هذا المعنى هو لما يقول ولا يجب كجهر بعضكم لبعض هل معنى هذا أنه يجوز جهر بعضنا على بعض؟ لا تضع إنما ضمن كأنه ينكر هذا ضمن ازاي يعني انزل النبي منزلته فلا تجهروا بالقول ماذا؟ فلا تجهروا بالقول عنده. لأنكم من أخطاء مع بعضكم البعض بجاهر بعضكم على بعض فلا تخطئوا الخطأ ليه؟ الأكبر فتجهروا على من لأن زهر بعضنا لبعض من قال أنه يجوز يعني هل يجوز لما اثنين يتكلموا مع بعض يرفعوا خطبهم على بعض ها لا الخبر لا يفيد هذا لأن الآية جاءت في معرض النهى فينبغي النحل ما فيها كله على معنى واحد اللي هو النهي ولنخرج من هذا النهي بجواز لأن الآية كلها في معرض النهي فيكون لا ترفعوا لا تجهروا كأنه يقول كجهر بعضكم لبعض يعني لو أن جهر بعضكم لبعض وجدتم لأنفسكم فيه حجة ولا يجوز فلا تجهروا على من فهمت لأن الآية كلها في معرض النهي وهذه فائدة عزيزه قل من نبه عليه ولا تجهروا له بالقول كجار بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ليه كلمة أعمالكم قالش أن نحفظ عملكم لكن قال أعمالكم يعني كل العمل إما لسببين إن جهر عنده ورفع الصوت عليه أمر يقول الى الشرك مفت إلى الشرك وفعلا ما وجدنا واحد يتكلم في السنة بهذا الأسلوب الا وقفض أمره إلى ضياع إلى ضياع ومن أهل العلم من كفر بعض منكر السنة من أهل العلم من كفر إلى الكفر المحدث لجميع العمل او لعظم هذه السيئه على وجه الأسلوب فتحبط أعمالكم جميعا وأنتم لا تشعرون وهذا من باب زياده التفكير. الزيادة في التفكير انك لا تشعر بما فعل ولذا من قال قديما الاحساس نعمك صدق يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط اعمالكم وان لا تشعرون إن الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم مستحق لهم مغفره واجر عظيم في اسلوب القران ترهيب وماذا وترغيب فلما كلم تكلم ترهيب ان تحبط اعمالكم ذكر ترغيب لهم مغفره وشوف لما يقول لهم لما يقدم الجر والمجرور افاده الى ماذا الى الخصوصيه والخصوصيه فيها معنى ماذا التعظيم يعني ده أجر اجر خاص كده بهذا الادب بس مع مين وبعدين يقول لك مغفره جاء بالتنوين مغفره والتنويم يفيد كمال الايه كمال الوصف يعني مغفره عظيمه كبيره كامله تامه انما مغفره لفامل الليل عموم الذنب وبعدين نقول لهم مغفره جاءت مرصوعه يعني ليس مجرد مغفره فقط انما مغفره تاتي برفعه فلذا قال بعدها واجر يبقى هذا معنى الرب هذا معنى التنوين هذا معنى تقدم الايه ثم نجد انه قال مغفره المغفره هنا نكره والنكره في اللغه تفيد ماذا شيء اثنين التعظيم والعموم والشموم، كما قال وجد عندها ايه رزخة يعني كل الرزق واعظم الرزق يعني مش دخل لها عنود عنب ولا لقت تفاحه كده معطوبه لا لا لا لا, لا. ده وجد خير الثمار وكل الثمار عند من بدليل انه تعجب انا لك ولا تعجب النبي اذا وجد امرا ايه خاصا والنبي بين يديه يجري الله له العجب يبا إذا رأى عجبا فوق الإه ولذا لا استبعد ما قال المفسرون وجد ثمار الصيف عندها في الشتاء وثمار الشتاء عندها فين؟ ولا تكن ماديا وتقول كيف والله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الإه لا صيف عنده ولا ماذا ولا شتاء خصوا في مستقبل القصة انبت لها البلح رطبا جنيا وفي الشتاء وليس الشتاء موسمين بل يبقى اذا التنكيل يفيد شيئاً تعظيماً وعموماً وشمولاً فلما يقول لهم منصرة يعني عموم المنصرة يعني منصرة الكلائر والصغائر كمان هذه غنيله كما خبقت تريب فخذ ماذا بيدك الاغرى تريباً فأنت على إيه؟ على قدمين قصيره واختر لمركبك الايه الشيخ مغفره في غض الصوت ماذا طب تقول واين غض الصوت عنده الان سياتيك نبا ذلك فلا تتعجلي يبقى لهم مغفره يبقى في قولي مغفره اربع ايه ثواب الاولى لهم جر والمظهور اذا تقدم افاد بالعظمه والتفخيس والحص اثنين مغصرة مرفوعة ثلاثة مغصرة نكرة أربعة مغصرة ماذا منونة ليفاد التملي وأجر فبالأجر لأن لان ليش ليست كافيه انت بتقول واحد أنا غفرت لك فات يعني زي واحد عليه ديون تقوله خلاص يا عم أنا أفقط لك كل الديون اللي عليه يلا توكل على الله ولا تبغون عاملين مع الحديده لكن لو قلت له خد ألف جنيه بقى ابتدي اشتغل يبقى كده انت ايه اغلقت بقى يا باب الماضي وفتحت له ابواب الايه ولذا اسم الله الغفور يقترن باسم الله الايه الرحيم دين المغفره ووعد لما سبق والرحيم بشرى لما ولذا قال في ايه التوبه لا تقنطوا من مالش من مغفرة ده لأن الإنسان الذي ماضيه سيء لا يستبشر بماذا؟ بمستقبله فلما قاله من رحمة الله كأنه أعطاه بشرى المستقبل بالاطمئنان على ماذا؟ على الماضي ولا يستبشر بالمستقبل من إلا من اطمئن لماذا؟ ولذا عمر لما جئه قال له اشترط أنا مش حسلم كده كفي ماضي إيه؟ ورايا قال له ما شرطه. قال له ان يغفر لي قال له الاسلام يجب ما قد عند ابن ماذا اسلم عمر فانطلق صحيح فلذا قال لهم مغفره واجر ايه وشوف هنا القران الكريم قال اجر ليه استعمل كلمه اجر ما استعملش كلمه فضل ليه لان الفضل يتساوي يعني الفضل يحتمل المنع يعني ايه يحتمل المنع اقول لك خد شويه الشاي دول اشربوا اقول لك ولا اقول لك معلش عشان انا ايه عايز الفضل يحتمل الايه لكن الاجر يستوجب الاستحقاق يقول لك ده ايه ده عرق ده جهد ده شغل فالاجر يستوجب ايه كانه اعطاك منامه بانه اجر يعني يستوجب ماذا الاستحقاق ولم نستعمل كلمة الفضل التي لا تستوجب الاستحقاق لأن الفضل زيادة والزيادة محتمله أمنعك أو ايه أو وطيك زي ما تعطي لبنك ماذا؟ ما يستحق ولك طب ما فيش حاجة زيادة؟ تقول له بقى أنسى وإيه؟ وقدر الله معنا فهنا يعيش مترقبا للحصول أو عدم إيه؟ لكن الأجل في معنى ماذا؟ الاستحقاق فاذا استعمل مفرده الاجر بعدين وصف الاجر بانه ماذا عظيم فما ما وصفوش بانه كبير ليه لانه عظيم افضل من ايه عظيم اعلى معنى من كبير لأن الشيء الكبير ليس كالشيء العظيم العظيم لا ينتهي لكن الكبير قد ينتهي يحد لكن العظيم لا يحد وبعدين العظيم يجمع معه كم والايه والكيف لكن لو الكبير يجمع معه ايه الكم ممكن يبقى شيء كبير لكن ايه صح لاي واحد ضخم كده كبير ولكنه بيخاف من ايه من خيال ما هو كبير فاذا كبير هذا ليس فيه الا معنى مع واحد اللي هو الكبير اللي هو الكم لكن عظيم فيه الكم وايه عشان كده قال لك اجر الايه عظيم لهم مغفره واجر إيه؟ عظيم. ولكن هنا تقول شوقتنا فكيف الشديد إن الذين يغضون أصواتها عند رسول الله هل الآية باقية باقية عمر عبدها في من يذهب عند قبره لا يرفع صوت هناك كما توعد الرجلين من الطائف بالضرب والنكال هذا فذا ذو اهل العلم عمم معناها الى آل بيت النبي لانك لست تتادب معه ولا الحقيقه بقدر ما تتادب مع من مع جده الاعلى صلى الله عليه وسلم بل ومع سنته لو سمعت الحديث النبوي ترى ايه ماذا سمع لا ترفع صوتك ايه وقال رسول الله كان عامل ايه منتبه صحيح فمصد فلا يكون اللغو عند ماذا عند حديثه بل لو كان حملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك أهل العلم كانوا يتعذبون مع حملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لشرف ماذا ما يحملون من الهيه يبقى معنى الآية باقي باقي معه في قبره باقي معه في أهله باقي معه في ماذا؟ يا ويل الشيعة ضيعوا على أنفسهم ما أخبر الله عنه من من المغفرة والأجر به هل تظن أن رجلا يسب الشيدة عائشه له نصيب من هذا الاجر ها هل تظن ها وهي زوج النبي فربنا عد إذاء النبي في النظر إلى طعامه وفي الجلوس عنده والنا غير ناظرين ايه وان كان ذلك يؤذي الايه فكيف بسب نشائه يا ربنا قال عين الذين يغضون اصواتهم ذلك جاء فعل المضارعه ليفيد بقاء معنى الايه فين فينا نحن وان الايه لم تنقطع بموته صلى الله عليه وسلم لان فعل المضارعه فيه معنى ايه لكن هنا معنى غريب أصل الغض يطلق على البصر فلماذا استعملهم في الصوت أصل الغض غضوا لليه للبصر في الحديث فلماذا قال يغضون إيه أصواتهم استعملهم في الصوت إما لمعنى ذلك المعنى هو أن غض البصر يستعمل هنا في غض الصوت إشارة إلى ما يطلب فوق ذلك من ماذا من غض البصر عند النظر إليه، ولذلك كان ابن عمر إذا بلغ الحجرة النبوية يُصِرُّ رأسه ولا يشد النظر إليه. لذلك استعمل كلمة غض عشان يزيد في الأدب أدباً آخر هو أدب له أدب النظر إليه، فلا تكون الآية في آية في أدب الخطاب، وإنما تتجاوز إلى أدب له. لذلك ما في أدب النظر مش قال غير ناظرينه. وعبدت لطعام النبي هذا ليس من الادب ان تنظر الى يد الطعام تتفحصه كده فإن الدخول هو جايب لي هذا ليس ادبا يبقى كان الاله تعملك الغض الذي استعمل في البصر مع الصوت طلبا لايه لمزيد ادب في غض ماذا فقال ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم اذا أنت في امتحان إنا خلقنا الإنسان من نقطه الأمشاج وما شأن الممتحن هل الممتحن يا نم الممتحن في هم به الامتحان كل ساعة صح؟ وفي الاستعداد إليه كل وإنه فيه هذا في امتحانات الواحد حتى في أي يأكل ولا يشرب كلنا أيها الناس امتحان ولكننا في امتحان أشقه وامتحان التقوى وامتحان التقوى امتحان لا ينقطع إلا بانقطاع ماذا؟ الدنيا. امتحان طويل وهو امتحان زمنه عمرك وحياتك ونتيجته مؤجلة وانتحن الله قلوبهم للتقلل في المسألة؟ يبقى هنا في مسألة خطيرة جداً تفضح أقوام قلوبهم جاء بذكر القلوب ليه؟ كأن هناك علاقة بين اللسان والإيه؟ لذلك قال إن الذين يغضون يبقى اللسان يأخذ من يأخذ من القلب يغرف منه قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم افضل ايها المساله اذن هي اصلها هاهنا يغضون اصواتهم ادبا وحقيقه هذا الادب في قلوبهم لا ترفعوا اصواتكم ادبا وحقيقه هذا الادب فين فلذا قال الله قلوبهم لكن هنا مساله الايه هنا عند رسول الله ان الذين يغضون اصواتهم عند في الايه الاولى قال فوق صوت الايه طب الثانيه قال عند رسول الله أولا جاب العقف رسول الله اشار الى انه ادب مع من الكلام لما بتتادب في المسجد يادب على انه بناء بناء اعمده واركان وكلام من ده لا انما بتتادب ليه معه ليه لما تقف أمام الكعبة هيبة ووقاره وإجنالا وخشية وتعظيما لأنها ماذا؟ ولذا شك لعظم ذلك قال رب العالمين ناقه الله فعقروها فدمدم لأنها ماذا؟ ناقه الله كأن الأدب مع الرسول في حقيقته هو أدب مع من؟ ولذا قال عند من؟ عند رسوله استعمل هنا مفردة الرسالة بدلاً من مفردة النبوة ليه؟ لأن الرسالة فيها معنى ليس في النبوة وهو التوجيه بخير توجيه بخير كأنه من يرفع صوته عنده يقطع نفسه عن نفسه الخير الذي وفعلا وفعلاً إن ما يتعجل شيء ويبادر يقول ادم طب خلاص بادم انت ايه جانيت على نفسك ده انا كنت ايه كذا وكذا وكذا ولذلك خذها لا ترفع صوتك بين يدي عالم ولا تكسر اللغط عنده ولا الجدال فانه يخزن عنك وتحرم نفسك خير ما عنده وفعلا بعض علمائنا كده لما كنا نكسر الكلام خلاص أولي بنت حسؤول. ها ويسقط الرجل لتتكلم أنه والمتكلم ليس ينفع ماذا نفسه ولكن المستمع لأنك تتكلم بماذا بما عندك لكن المستمع ينفع, ينفع نفسه قال رب العالمين عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون هذه الايه رقم كم الرابعه هي اربع ايات في ادب الخطاب لا تقدموا ما تثقوه بالخطاب لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ان الذين يغدون إذا كان في بيته إن الذين خمس في أدبه خطابه صلى الله عليه وسلم. وهذه الخمس تنادي على غيرها لأن العلم ينادي بعضه على بعض والأعلى دليله من من الأدنى صح فإذا ذكر ذلك في أدب الخطاب فكيف بقى؟ كل الأدب معه أدب الجلوس أدب الإيه؟ الحديث معه الأدب ماذا؟ مع شخصه مع نسائه مع أصحابه خمس آيات في أدب الخطاب كأن الآية نادي على شيء أننا نعيش محنه في الخطاب بل والله حتى في الخطاب الدعوة نعيش فيه محنه وكم من الدعاء يفتقد أدباً عظيما؟ فيه يا وعي تقول المنبر احنا بنقوله بحد الثاني حاجة ما هذا. لماذا تشكه الناس تشكيها ولماذا تفهم أنت ولا يفهم نيه ولا يفهم الناس ولماذا تنوب عن الناس ماذا اللي احنا بنقوله بحد الثاني حاجة هذا أدب اليفت أدب الخطابة حتى الخطاب الدعوي يعيش ماذا يعيش محنه محنه التثفيه من السامعين وتجهيل السامعين احدكم قد يقول كذا وهذا جهل ومين قال لك ان احدهم بيقول كذا <تصفيق> انت اللي بتقول تدخلت في عقول الناس حتى تعلم ما يقول الناس وما لا يقول الناس متى يعود الخطاب الدعوي خطابا مؤدبا متى يعود خطاب الدعوي خطابا عقلا لنا أذكر الشيخ ابن عثيمين بن بالطبع في هذا الباب كما رجل اذا حادثنا في مساله او طلبنا منه علما كان يقدم بين يدي بي خطابه بكلمه تفتح له القلوب ونشعر بالدنو منه شديدا وكانه ماذا يلقمنا العلم في افواهنا كما يفعل ماذا الطير مع صغاره قل اللي سألنا يا ولد الله هذه كافية لأن تجعل العلم ماذا يدخل الرؤوس وماذا ويثبت فيها الأرض الذي يعلم كأنه ليس يعلم بقدر ما يعرف كأنه ليس يعلم بقدر ما يهدي صحيح بقدر ماذا ما يهدي ولذا كان دائما يقدمها إننا نعيش تطدقوني في الخطاب في النبي عليه الصلاة والسلام ما مالك يا عاش هكذا تدليلا وانظر إلى خطاب الرجل المرأة اليوم في البيت المحترم لا شطرة يا بيت ولا عكس من عكس خطاب المرأة زوجها. الله في مرة يتكلم رجل في التليفون يتكلم رجل في التليفون يمني ورحمة الله على الشخصة وزوجه الطابلة كنا إذا خطبنا يوما عبر الهاتف نسمع زوجه الطيبة تقول إيه؟ يا فضيلة الشيخ الأخ فلان من كيف من كده. الأخ حسن من القائد يا فضيلة الشيخ أقلد وأنا عجوز وهذا. بعل ما ليش هذا إبراهيم ليش حتى هذا ايه؟ هذا نبي الله يعني البعلي والبعلي في اللغة هو ماذا؟ هي المطاع أتدعونا بعل؟ يعني سيداً مطاعاً نحن نعيش محنه في أدب ماذا؟ في أدب الايه؟ في أدب الخطاب. نعم. فهذه خمس آيات في أدب الخطاب. ان نبينا الى من وراء الايه اجرات اكثرهم لا يعقل الا لما تلي الحجرات يشير الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الجديد مع انه رجل خير ان يكون عبدا النبي وماذا وملك النبي تكون سليمان في ملك يا محمد فقال لجبريل جبريل لا. لا اكون عبدا عندما يقول الحجرات والحجرات معنى في اللغه فيه معنى ايه الضيق وعدم السعه والتقلل والتقدس يا ويلنا مما نشكو اليوم ترى حتى اصبحت كما اصبحت الكماليه ضروريه طرف ما بات واصبح طرفا اساسيا الحجرات صار الى فضح العيش الذي كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوني لا يربى الناس لكان بخير من ماذا العيش او الله. كنا بخير يوم أن ان كنا ماذا جوعه كنا نحمد الله لما كان طعامنا الفول صباحا ومساءا وبينهما الفول كنا أكثر حمدا وأشد ذكرا لله كنا أصل بعوداً لما كنا لا نعرف هذه الأطبخة ولا نعرف هذه الملابس كنا أصل بعوداً ولذا النبي أخبر عن المشء المطرفين الذين يولدون في النعيم يغزون في النعيم يتشدقون في الكلام قال أولئك أصحاب ماذا؟ النار اولئك اصحاب الله ولذا كان دعوى لابي جر يا ابا ذر اذا رايت المدينه قد بلغ فيها البناء سلعا فاخرج فانك لا تطيق هذه الحياه انك تموت وحدك وتحشر ماذا وحدك يا ويلنا حقا مما نعيش فرحا النبي صلى الله عليه وسلم اكل اكله نعيم يوما من الداهيه من أصاب قطعة لحم مشوية من شاة صحابي قال لي أبي بكر وعمر ثم لتسألنا يومئذ عن النعيم أن أكل أكلة لحم صلى الله عليه وسلم أن أكل أكلة لحم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون سميتي نبيك جهر الصوت على وسيلة ولا على طريقة أخرى يا محمد اخرج لنا ولذا قال لا يناد أحد من بعيد من جو الشرف والهيئات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثر منه لا يعقلون لأن حق هذه الحجرات السكون ولو أنهم صبروا لو أن ختم الآية بختام عزيز في الآية, في الآية الأولى قال رب العالمين سبحانه وتعالى أن تحبط اعمالكم في الآية الثانية رغب فقال لهم مغفرة واجر منه في الآية الثالثة أثرهم له أسلوب القرآن رغب فرغب ثم خاطب ماذا لوسيله إذا لكانه لما استعمل الامر الشرعي استعمل الامر الفطري من يعقل هذا ان يقال يا محمد بن الجدر ولو انهم صبروا والصبر مطيه لا تكبو ولا تجد خير عيشه الا بالصبر ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكانه خيرا لهم لكان خيرا لهم والله غفور يختم الآية من كونه والله غفور رحيم كانه يضرب الذكر صفحا عما مضى لنفتح صفحة جديده جديدة وهذه طريقة في التربية رائعة وهو معناها بعض الكتاب قديما في قوله جدد جدد حياتي, جدد حياتي. فهي الآية لما تقول والله غفور رحيم تفتح صفحة جديدة ولا تبقى الحياة إلا مع, مع الأمل ولا تعيش الحياة أيها الرجل يأسا نعم لا تعيشها يأسا فإنه لا يأسا مع الحياة كما قيل ولا حياة مع الناس فلذا ختم الآية والله غفور رحيم ولكن نجده قرنا بين اسم الله الغفور واسم الله الرحيم وقدم المغفرة على الرحمة لماذا؟ أولاً ختم الآية بقوله والله غفور رحيم لما سبق لأنه لا عقوبة إلا بعلم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون والله لا يظلم الناس حتى يبين لهم ماذا لا يظلم الناس وإنما يبين لهم ما يتقون وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا قال والله غفور رحيم غفور كما قلنا التنوين يفيد الكمال به أصل ما ينشي يغفر لكم لي يرحمكم لأنه والله غفور رحيم كأنه يغفر لكم يرحمكم ليس استحقاقا إنما يغفر لكم انه ماذا كانه يقول يعاملكم بما هو اهله ولستم بما انتم اهله وحسبنا هذا انه يعاملنا بما هو اهله وليس يعاملنا بما نحن اهله لان الله اهل تقوى واهل المغفره ثانيا قدم اسم الغفور على اسم الرحيم لان المغفره اسبق الرحمه تكون لما ياتي والمغفره تكون لما سبق ولان من غفر له رحمة سبحانه وتعالى فقال غفور رحيم ولان المغفره تخليه والرحمه تحليه والتخليه لا تكون والتحليه لا تكون الا بعد ايه فلذا قال والله غفور رحيم بهذا ينتهي درسنا درس الليلة في إخوة الإسلام ولا وهو الدرس الثالث ليجمعنا لقاء قادم في المقبل إن شاء الله وصل طبعا لا أجيب على كل هذه الأسئلة لأن أمر يشق علي وإنما أجيب على بعضها يفرق بين الأمر الذي يفيد الوجوب والأمر الذي يفيد الاستحباب هو وجود صارف للامر الذي يفيد الوجوب ليكون دليلا على الاستحباب يقول رجل يدعو الى الله عز وجل يتكلم عن عقائد النصارى يعني في المواصلات فهذا امر يؤدي الى فتنه لا امنعه من الدعوه ولكني اقول ما ينبغي أن تكون الدعوه قائمه على اثاره وتشغيل وجدال إنما يبين عقائد المسلمين واذا بان الحق تبحمابه ماذا البعض ولذلك النصارى يسترزقون بماذا كالتاجر الفاشل ماذا يفعل التاجر الفاشل ليعد يسفه غيره بضعة فلان ده ابدعه مقلد بضعة فلان ده ابدعه مغشوش بضعة فلان ده ابدعه مش عارفه فيسترزق على حساب ماذا غيره وإنما بين عقائد المسلمين لست أمنعك من هذا الخير ولا الدعوه والله المستعان لا ينبغي الإنسان لنشغل حال الدرج في شيء آخر فإن كان يسمعه فيعطيه أذن وإن كان لا يسمعه يحول الشمع والله نستعلم يعني إذا كان رجل يسمع درسا في التلفاز فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه سمع وإذا كان لا يسمعه ينشغل عنه ويغلق لأن هذا من الأدب الذي جاءت به الآية هل يليق بك أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وأنت تنشغل عنه بغيره ما يجوز لا ما ينفع هذا ليس من الأدب إن شاء الله تعالى المشاريع الذي أشرت إليها قادمة وشر الله عز وجل التوفيق لإخراجها للمسلمين إن شاء الله تعالى لا أعلم دليلا أن من الناس من يسقيه أبو بكر ومن الناس من يسقيه عمر ومن الناس من يسقيه رب العالمين، فهذا لا أقف لم أقف على دليل عليه أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكون في هذا التفريق في السقي. الأصل في صفوف النساء أن تكون خلف صفوف الرجال ولا تتساوى معهم. فرق بين يهود والنصارى لقوله تعالى حتى تستبع ملتهم سورة الصفات ليست من المفصل أول المفصل قاف على قول والحجرات على قول لا عبد الله بن الزبير لم يخرج على الحجاج إنما الذي خرج هو الحجاج لأن عبد الله بن الزبير كان أميرا للمؤمنين وكانت أرض المسلمين تحت يده إلا الشام فقط ثم لما ولي الإمرة بني أمية عبد الملك ابن مروان طلب إيه؟ طلب إرشى بني أمية وحارب عبد الله ابن الزبير صحيح؟ فليس عبد الله ابن الزبير هو الخارج بركبه طيب بالنسبة الورقة التي فيها مشكلة خاصة وهي ورقة في طويله طويلة فالجواب عليها هو جواب خاص لنا يظهر أنها يعني مشألة قضاء بين سنين فلا يحسن الجواب عليها على أعين الناس اكتفي بهذا القدر لألتقي بكل الله خير